قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل ان الله لا يغفر من يشرك به ويغفر من دون ذلك ما يشاء قال الخليل عليه السلام وجنوبني وبني ان نعبد الا اسماء وفي الحديث أخواف ما اخاف ما خاف عليكم الشرك الاصغر فسئل عنه فقال اربا عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات ويدعو لله ند دخل ان رواه البخاري ولمسلم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقي الله ويشرك به شيئا دخل ان وانتهينا من الايتين والحديث الاول وحديث المسعود رضي الله عنه و ان نسترجع سريعا ما قلناه في المره السابقه ان الشرك ان الله تبارك وتعالى قسم الذنوب الى الشرك وما دون الشرك و النبي صلى الله عليه وسلم قسم الشركه الى اصغر واكبر والنبي عليه السلام عرف الشرك بانه ان تجعل لله ندًا وهو خلقه عرف الشرك أن الشرك ضد التوحيد وهجعل اليد الله تبارك وتعالى وأن اليد والشبيه والمثيل والنظير المناون وكما أن التوحيد يكون في الأسماء والصفات وفي الروبية وفي الألوهية فكذلك أيضا يكون الشرك في هذه الأمور الثلاثة وقلنا أن الشرك الأصغر هو جعل سبب ما ليس سبب او كل قول او فعل يكون ذريعه ووسيله الى الشرك الاكبر من الاقوال الاعمال التي لم تبلغ رتبه ال الكفر وان الفرق بين الشرك الاكبر والصغر ان الاكبر اذا مات عليه فاعله من غير توبه فهو مخلد في النار يحبط جميع عمله اما الشرك الاصغر فهو يعني غايته إن أحبط شيئا فإنما يحدط العمل الذي يخالطه وصاحبه إن مات عليه من غير ثوبة فهو في مشيئة الله تبارك وتعالى طيب اليوم قالوا لمسلم عن جابر من حاسب مثل قول ان سعود رضي الله عنه وسلم قال من مات ويدعو لله مدا دخل الجنه رواه البخاري وبعدين نذكر كلام المقيم بان الند والشبيب ويقال فلان نِد فلان ونذيده اي مثله وشبيبه قال تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وقوله ممن مات ويدعى لله نداً ان يدعى لله نداً في العباده يدعوه ويساله ويستغيث به دخل الله وذكر الشعر شعر مقيم قال وشرك فاحذرهم فشرك ظاهر ذا القسم ذا القسم ليس بقابل للغفران واتخاذ الند للرحمن ايا كان من حجر ومن انسان يدعوه او يرجوه ثم يخافوه ويحبه كمحبة الديان فما قال علم ان اتخاذ الند على قسمين الحمد لله رب العالمين الاول ان نجعله لله شريكا في انواع العباده او بعضها كما تقدم هو شرك اكبر الشرك الاكبر ان نجعله تبرك ندي في العباده بمعنى يصرف العباده لغير الله تبارك وتعالى يعبد غيره وهي ثاني مكان من نوع الشرك الازهر وقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وانت بده كلام من نوع الشرك الازهر اللي هتاتي معنا ان شاء الله بالتفصيل في ابواب منفصله بعد ذلك وكياسير الرياح كياسير الرياح احنا علقنا المره السابقه على كلمه يسير الايه الريح قلنا ان هذا اللفظ جاءت من حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام لا يصح ضعفه الشيخ الالباني يسير الرياء شرك يسير الرياء شرك وأن هذه اللفظة لا تصحح نبع صلاحة الحدث ضعيف وبفرض صيحاتها بفرض صيحاتها مفهوم المخالفة هنا غير مكسود وضع كده بمعنى أن كسير الرياء لا يكون شركا أكبر لا يكون شركا أكبر لأن هذا مخالف لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئله عن شرك الازهر قال هو الرياح فالرياح بالالف واللام تشمل كل انواع الايه كل انواع الريح لذلك تجد في كثير من كتب المعاصرين اللي غالبا كله بينقل عن السابق يعني المقيم ذكرها في عده مواضيع من كتبه قياس الرياح ونقلها عنه بعد ذلك يعني العلماء او اهل العلم واحيانا بعض يعني ايه بينقلها ولا يعاقب عليها كثير الرياء والبعض حين يكون كثير الرياء ويستنتج من ذلك ان كثير الرياء شركي شرك اكبر وهذا الكلام يعني كنا لاصحابه السلام وكلام اهل العلم المتقدمين يعني لا يفهم منه ذلك لا يفهم منه ذلك وقلنا ان شرك الرياء لا يكون شركا اكبر الا في حاله واحده في عقد الايمان كما نقلنا من كلام ابن بطال على شرح البخاري شرح البخاري ابن بطال ذكر ان ان الرياء على درجتين او قسمين الرياء في عقد الايمان يعني حينما ينطق الرجل بكلمه لا اله الا الله يدخل بها في الاسلام فان راى فيها فهذا الراء يكون ايه يكون شركا اكبر او يكون كفر او ارفاقا ارفاق اكبر يبقى دي الحل الوحيد اللي بيكون الرياء فيها ايه شركه اكبر او نطاقا اكبر اما الاعمال بعد ذلك فغايته انه يكون شركه اصغر غايته ان يحبط العمل وحال من بعض الناس ممكن يخلط يظن مثلا ان ان الرياء في قول لا اله الا الله الذي هو ذكر يعني شركه اكبر لا هوايته ان هو ايه ان هو عباده من العبادات زي واحد كده لما يسبح يكبر يحوقي فواحد برده بايه بيذكر الله تبارك وتعالى بذكر هذه اللفظ يقول لا اله الا الله فلو راى فيها فهذا ليس شركا اكبر هو شرك ايه شرك اصغر احنا بنقول فقول لا اله الا الله اللي بيعقد بها الايمان اللي بينتقل بها العبد من الكفر الى الدين الى الايمان او اورد يعني بعض الصور هي شرك الاظهر في الالفاظ ثم قال وفيه بيان ان دعاء ان دعوه غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله شرك جلي دعوه غير الله دعاء غير الله الطلب على وجه العباده من غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه الا الله شرك جلي شرك ظاهر شرك اكبر وقال كطلب الشفاعة من الأموات فإنها ملك لله تعالى وبيده ليس بيد غيره منها شيء هو الذي يأذن للشفيع أن يشفع فيما لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكباب كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى يعني مثلا تأتي معنا إن شاء الله بمزيد من التفصيل لما نتكلم عن الشفاعة ولكن يعني الطلب الشفاعة من الميت وقال كطلب الشفاعة من الأموات لا يكون شركة أكبر غايته أن يكون شركة أصغر إلا إن صاحبه اعتقاد إلا إن صاحبه ايه؟ اعتقاد منافي للربوبي كأن يعتقد النافع الضر أو معرفة الغيب لمن يدعوه أما أنه يطلب من ميت أن يشفى عليه أو أن يدعو له يعني هذا غايته أنه خاطب الميت بما لا ينبغي خاطبه ما لا ينبغي ولكنه في النهايه لم يعبده في النهايه ايه لم يصرف له عباده لم يعبده من دون الله تبارك وتعالى هو خطاب لا ينبغي مخاطب الميت فيما لا يقدر عليه الا الله تبارك وتعالى ولكن هذه ليست عباده يعني على كل حال هذه الصوره ليست ايه ليست عباده ثم قال قال المصنف رحمه الله تعالى واليه مسلم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ااا بعضنا ذكر يعني جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما انصاري المعروف قال من لقي الله لا يشرك به شيئا احنا جاوبنا على سؤالك سمعتوا نقول لا اله الا الله التي هي ذكر لو راء فيها ده شركه انصر الشركه انصر اللي بيكون شركه اكبر لا اله الا الله اللي يعقد بها الايمان ب ينتقل بها العبد من الكفر الى الايه الى الايمان وهنفصها ان شاء الله لما نذكر شروط لله. لا اله الا الله قولوا من لقي الله لا يشرك به شيئا فالقرطبي اي لم يتخذ معه شريكا في الالهيه ولا في الخلق ولا في العباده ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند اهل السنه ان من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنه وان جرت عليه قبل ذلك انواع من العذاب ا نبع السلام في الحديث قال صاحب الشيخ النبالي من قال لا اله الا الله انجته ا انجته يوم القيامه اصابه انجته يوم من الظهر اصابه قبل ذلك ما اصب من قال لا اله الا الله انجته يوم من الظهر اصابه قبل ذلك ما اصب بمعنى ان ما قالوا الى له الى الجنه لا يخلد في النار وهيات تفصيل لهذه المساله لما نذكر شروط اليه لله قال وان جرت عليه قبل ذلك نوع من العذاب والمحنه وان من مات على الشك لا يدخل الجنه ولا يناله من الله رحمه ويخلد في النار ابدا اباد يعني الى غير نهايه من الزمان من غير انقطاع عذاب ولا تسرم امد يعني بدون نهايه بدون نهايه وعدن ذكر كلام للنور رحمه الله قال اما دخول المشرك النار فهو على عمومه دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيه يدخله ويخلد فيه اا الرسول سلام قال وعلم انكم لن تروا الله قبل ان تموتوا وقال وانه لن تدخل لن يدخل الجنه الا نفس مؤمنه لا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه فالله تبارك وتعالى حرم الجنه على الايه على الكافرين والمشركين الذين ماتوا على غير دين الاسلام والمشرك والكافر هنا على العموم يشمل باليهود والنصارى وغيرهم من اهل كفر الاحد كل من مات على غير مله الاسلام حرمت عليه الجنه ودخل النار وخلد فيها وسواء بقى كان يعني كافر اصلي لم يدخل في الاسلام قبط او كان كافرا مرتدا بمعنى دخل الاسلام وكفر وارتد عنه كلهم في ذلك ايه سواء كلهم في ذلك سواء ثم قال رحم الله واما دخول من مات غير مشرك للجنه فهو مقطوع له به مقطوع ان هو يدخلها يوما من ال مقطوع ان هو يدخلها ايه يوما من النار مش مقطوع ان هو يدخلها ولا يدخل النار لا دخول النار منعدم ده كله تحت الايه المشيئه كما قلنا لكن ان لم يكن صاحبه كبيره مات مصرا عليها دخل الجنه اولا وان كان صاحبه كبيره مات مصرا عليها فهو تحت المشيئه فان عافى الله عنه دخل الجنه اولا والا عذب في النار ثم اخرج من النار وادخل الجنه يعني خلصت الكلام في ذلك انه هيخضع لقاعده الايه الموازنه موازنه الحسنات والسيئات بتوزن الحسنات توزن السيئات فان رجحت الحسنات استحق الجنه لاول اهله خلاص يعني يامن ولا يدخل النار ان رجحت السيئات على الحسنات بنقول هو ايه استحق دخول النار يستحق دخول النار ولكنه تحت مشيئة الله ان شاء عذبه وان شاء عفا يعني بيقول ان اقتصر على نفي الشرك لانه يلزم منه اثبات الايه اثبات الرساله للنبي عليه السلام واثبات التوحيد لتبارك وتعالى اذ قال اسما كذب رسل الله فقد كذب الله وان كذب الله فهو مشرك وهو قوله من تطهر وضوءه اصل صلاته طب تصورت من تطهر صح صلاته اي ما سائر الشروط فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الايمان به اجمالا في الاجمالي وتفصيلا في التفصيلي انتهى هنا الايه الكلام ثم قال في مساله المساله الاولى الخوف من الشر الخوف من الايه من الشر وهذه يدل عليها قوله تبارك وتعالى ان الله لا يغفر المشرك به ويدل عليها قوله عن ابراهيم عليه السلام وجنبنا وبنا نعبد الاصنام ويدل عليها الحديث اخف ما خاف عليكم الشرك الازهر ويدل عليها وقت الله يبقى الكتاب كله الاحاديث والايات كلها ايه تدل على هذا المعنى المساله الثانيه ان الرياء من الشرك وتفا الحديث حديث ايه ابن مسعود لما قال اخوهما خاف عليكم الشرك الاصغر رسوله عنه فقال الايه الرياء المساله الرابعه انه من الشرك الازغر وهنا كلام الشيخ محمد يعني كلام موافق لعموم الايه الحديث قال ان الرياء كل رياء من الشرك الايه الازغر وان شاء الله لما ناتي على باب الاخلاص في اخر الكتاب ااا انذكر كلاما جميلا لابن رجب رحمه الله ذكره في جامع العلوم والحكم في حالات الرياء حالات الايه الرياء التي يقع فيها الناس المساله الرابعه انه اخوف ما يخاف منه على الصالحين يا سلام اخوف ما اخاف عليكم هذا الكلام كان موجه لمن للصحابه وهم يعني افضل الناس بعد الانبياء المساله الخامسه قرب الجنه والنار كور بجنته والنار تلهى مسعود من مات ويدعو لله ندى دخل الايه النار يعني المساله ليس فيها الانسان يشرك ويموت يدخل الجنه يدخل النار مباشره يبقى وهكذا من اجتنب الشرك وامن بالله ومات على ذلك يعني استحق دخول الجنه اذا الجنه والنار قريبه جدا من الايه من العرض هذا القرب يدل علي قرب الموت كما ان الموت قريب من العبد ففي اي لحظه العبد يموت كذلك ادخال دخول الجنه والنار لانه مترتب على ايه على الموت مترتب على الموت المساله السادسه الجمع بين قربهما في حديث واحد لو حديث جابر حديث ايه جابر المساله السابعه ان نوم اللقيء لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من اعبد الناس هو طبعا العباده مع الشرك الاكبر احنا قلنا قبل كده ان الشرك الاكبر ايه يحبط به جميع الايه عامهم ان قال الله تبارك وتعالى مخاطبا للنبي عليه الصلاه والسلام ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لان اشركت لا يحبطن عملك المساله الثامنه المساله العظيمه سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام نحن قلنا لكذا قال إبراهيم تيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم إذ كان إبراهيم عليه السلام الموحل الحنفاء والموحدين خاف على نفسه من الشرك فغير إبراهيم عليه السلام أولى بذلك المسألة التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثير من الناس يعني هو خاف على نفسه لانه لما نظر من حوله وفي الامم السابقه وما اعلمه الله تبارك وتعالى به علم ان اكثر الناس ايه يعني ضلوا عن سبيل الله تبارك وتعالى بسبب الشرك وعبادات غير الله المساله العاشره في تفسير لا اله الا الله كما ذكره البخاري يعني صبت هذه الفائده من كل الباب كل اياته الاحاديث يعني ان تفسير لا اله الا الله كما ذكرناه غير مره هو انها متضمنه للنفي والاثبات نفي استحقاق العباده عن غير الله واثبات احقيه العباده لله تبارك وتعالى وحده المساله ال11 فضيله من سلم من الشرك يبقى هذه الفضيله هي اعظم فضيله على يعني لهذا الامر انهو من سلم من الشرك فالله تبارك وتعالى حرم علي الخلوده في النار حرم علي الخلوده في الايه في النار وهذا من اعظم ما يقوم يعني هذا بيعطي امل للعبد لا يياس من رحمه الله تبارك وتعالى هكذا انتهى الباب الرابع نشرع الان في الباب الخامس الباب الخامس قال باب الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله وقول الله تعالى مش فاهم احنا ان شاء الله المسائل ديت بالتفصيل بالتفصيل هنذكرها بعد ذلك ماشي هنا في اتخاذ الوسيطه بين بين العبد وبين الله ده لفظ مبهم ماذا تقصد به لابد من تحديد ما يفعل بالضبط ها ما بيقول لك اتخاذ الوساطه دوت ممكن واحد بيعبد غير الله وبيسميه ايه؟ سماه واسطه ده شرك اكبر. وفي بلد ممكن واحد يعني يشرك او يدعو يطلب من غير الله يطلب من الميت مثلا ما لا ينبغي ويقول لك دي واسطه فتشركه ايه؟ شركه اصغر. فكلمه الواسطه ده كلمه مجمله لا بد فيها من الايه؟ للتفصيل ماذا يفعل بالضبط؟ بنوصف بقى الحاله هل هو عبد غير الله ولا فعل فعلا ان هو وسيله وزريعه الى شرك اكبر يبقى شرك ازهر ضد الضابط ماشي كده وان شاء الله بالتفصيل ايه بعد ذلك قال وقول الله تعالى كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعاني وسبحان الله وما اله من المشركين ثم اورد حديث ابن عباس في بعثه او ارسال للسلام لمعاذ بن جبل الى اليمن وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصه اعطاء النبي عليه السلام للرايه يوم خيبر الى علي بن ابي طالب يعني هذا هو كل ما في الباب الايه ما في الباب الخامس ها اه ايه ذكر فيه ايه واحاديثه وذكر 30 مساله 30 فائده ااا مناسبه هذا الباب احنا لا زلنا الان اهل العلم اللي هم شرحوا هذا الكتاب بيقولون ان لغايه الباب السادس ده كله يعتبر مقدمه للايه مقدمه للكتاب يعني هو الكتاب اللي تنغرض الاساسي من الكتاب او موضوع الكتاب الاساسي هو الكلام على صور التوحيد وما يضاده من صور الايه من صور الشرك عبالك كده هيكلم بقى عن التوسل عن التبرك والحلف بغير غير لا تبرك تعالى الا غيره فبيقولوا ان هذه سته ابواب كانها كان مقدمه بيناده الايه الكتاب الباب الاول والثاني والثالث ذكر في اهميه الايه التوحيد مش كده الباب الرابع ذكر ا ضد التوحيد والشرك وخطر الشرك ده ذكر خطر الشرك انذا ضد الايه التوحيد طيب إن علمت التوحيد واهميته وعلمت الشركه وخطرها يبقى ده علم ده مجرد ايه علم ينبغي عليك بعد ذلك ان تتبع العلم بالايه بالعمل يبقى التوحيد لا ينفع العبد نفعا كاملا النفع الكامل المرجو الا اذا كان مع العلم اعمال ولذلك بنقول يعني احنا موضوع التوحيد احيانا بعض الناس يبقى عنده قصر نظر في فهم التوحيد يظن فقط ان التوحيد مجرد بعض المسائل النظريه اللي بتدرس وتحفظ وغايه يعرف إن دي شركه اكبر شركه اصغر او ده كذا وهذا كذا وفقط والتوحيد ليس هذا فقط بل ما وراء ذلك والمثال اللي بيضرب مثال ظريف ان فرضنا مثلا انسان عنده قطعه ارض تراكمت فيها عبر الايام يعني القمام ماشي كده وعنده له في يوم من الايام ان يبني فيها برج يريد ان يبني بناءا عاليا ماذا يفعل اولا نزيل هذه النجاسات واضح كده طب هل لا ما زال النجاسه كده برج بني لا طيب بعد ذلك لابد ان هو يحفر في الارض وعلى قدر علو البناء لابد ان يعمق في الحفر وبعد ما يحفر يبدا بقى يرمي الاساسات ويبني ليه البناء ده التوحيد ده التوحيد يبقى انت بتعلم اولا التوحيد وضده من النجاسات اللي هي الشرك فمجرد انك تعرف فقط يعني هذا ليس كافي بل لا بد بعد ذلك ان تسعى في بناء التوحيد في قلبك ان انت كل يوم تتقرر ان الله تبارك وتعالى انك تحب الله عز وجل اكثر تخاف من الله عز وجل اكثر تصلي اكثر وهكذا فده اصل التوحيد ده مفهوم الايه ايه التوحيد فمفهوم التوحيد مفهوم مفهوم ايه شامل ليس فيه الفصل بين المعرفه النظريه وبين الايه وبين العمل فلذلك كانت لفته رائعه جدا من الشيخ محمد بن عبد الوهاب ان يتبع هذا هذه الابواب بهذا الباب الدعاء الى شهاده الله اله الا الله يبقى كمال التوحيد وكمال الايمان هو بالدعوه والعمل الى هذا الامر واورد هذه الايه العظيمه للدلاله على هذا الامر ا من سوره يوسف عليه السلام قال قل هذا سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعاني وسبحان الله وما ان المشركين يبقى ذا مناسبه الباب لغيري من الابواب ان من عالم لابد ان لابد ان يعلم وحديث معاذ لما ارسله إلى اليمن فقال يعني امره ان يدعو الناس الى شيء لا اله الا الله عايز اقول ان الدعوه لله تبارك وتعالى اول ما يبدا فيها يبدا بالايه بتوحيد الله تبارك وتعالى والنهي عن الايه والنهي عن الشر وهذا هو المعنى الموجود في الايه وموجود في حديث معاذ وفي حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنهم جميعا اا قال قال المصنف الشيخ عبد الرحمن قال رحمه الله كل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني وسبحان الله ما أنا من المشركين يعني ذكر تفسير الآية من كلام ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى قل يا محمد عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الألية والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته ا سبيلي يبقى كل هذه اي هذه الدعوه دعوه النبي عليه الصلاه والسلام ودعوه النبي عليه الصلاه والسلام كما لخصها في حديث جبريل من حديث عمر بن الخطاب ابو هريره وغيرهما لما اتى النبي عليه السلام وساله عن الاسلام والايمان والاحسان هذه دعوه الايه النبي عليه الصلاه والسلام اسلام وايمان واحسان سبيلي اي طريقتي ودعوتي ادعو الى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيره بذلك ويقين علم مني به انا النبي عليه السلام وادعو عليه على بصيره ايضا من اتبعاني وصدقني وامن به يبقى ادعو يا الله على بصيره انا ومن اتبعاني يعني انا ومن اتبعاني ادعو على ايه على بصيره يعني هذا معنى وفي معنى اخر كل هذه سبيلي ادعو الى الله ادعو الى الله على بصيره ثم قال انا ومن اتبعني والمعنى يعني متقارب المعنى متقارب وسبحان الله وما انا من المشركين لا عفوا يعني كل هذه سبيلي ادعو الى الله ده ممكن شي واقفين ده المعنى ده الامر يبقى كل هذه سبيل ادعو الى الله باين تبدا الكلام على بصيره انا ومني انا ومن اتباعي يعني انا ومن اتباعنا على ايه على بصيره اول نفتيه تقرا الايه كل هذه سبيل ادعو الله على بصيره انا ومن اتباعي والمعنى ايه المعنى متكرر وسبحان الله سبحان الله كلمه تنزيه يعني كانك تقول انزه الله تبارك وتعالى uh عما لا يليق به عما لا يليق به سبحانه وتعالى وما لا يليق بالله يعني اعظم الايه الشرك اعظمه الشرك ان تجعل لله تبارك وتعالى ند ثم قال قال في شرح المنازل اللي هو مين المرقي شرح المنازل واجتم داري بالسالكين شرح منازل السالكين اذا قال في شرح المنازل يريد ان تصل باستدلالك الى اعلى درجات العلم وبتكلم هنا على البصيره والبصيره يعني ليست هي العلم يعني العلم البصيره يعني هي للقلب كالبصر بالنسبه للايه للايه يبقى البصيره في القلب الله تبارك وتعالى يمن بها على من شاء يفرق بها اصحابها بين الحق والباطل يبقى هي مش مجرد اي حد يبقى عنده بصيره لها ايه لها اسباب لها نذكر بعضها الاهم قال ان تصل باستدلالك الى اعلى درجات العلم وهي البصيره التي تكون نسبه المعلوم فيها الى القلب كنسبه المائي الى البصر وهذه هي الخصوصه التي خصص بها الصحابه عن سائر الامه وهي أعلى درجات العلماء كل هذه سبيل أدعو لله على بساطئة أن ألا إتبعني أي أنا وأتباعي على بصيرة وقيل من إتبعني عطفا على المرفوع في أدعو أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن إتبعاني كذلك أدعو الله تعالى على بصيرة وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعهم هم أهل البصائر الداعونا إلى الله تعالى وما ليس منهم فليس من أتباعهم على الحقيقة والموافقة وان كان من اتباعه على الانتساب والدعوه ا ا اتباع النبي عليه الصلاه والسلام قد يكون انتسابا ودعوه للادعاء العب وفي الاتباع الحقيقي ان العبد يلزم ا هدي النبي عليه الصلاه والسلام في كل ما يستطيع قال المصنف رحمه الله المصنف هو الشيخ محمد محمد ابوها في مسائل منها التنبيه على الاخلاص الاخلاص وسبحان الله وما انا من المشركين نفي الشرك هيساوي الايه الاخلاص لان كثيرا ولو دعا الى الحق فهو يدعو الى نفسه ودي مستنبطه من قول تبارك وتعالى ادعوا الى الله ولا يدعوا الى شيء اخر وده احيانا ان تشرك ويعني مزلق خطير يقع فيه كثير من الناس حتى بعض الافاضل قد يقع في الدعوه الى نفسه من حيث لا يشو خد بالك وبال علامات يعني ممكن تجد لو انسان مثلا سب الشخص وحد يعني سبه وهان له من عرضه يغضب غضبا شديدا ويفعل افاعيل ولو كان هذا سبا والشتم او الاهانه او التنقص نال من الدين لن تجد نفس الايه لن تجد نفس الغضب لن تجد نفس الا غضب فده في امر لابد ان العبد يعني العبد مني الحزم يحافظ على اخلاصه وتجرده لله تبارك وتعالى قال ومنها ان البصيره من الفرائض اللي هي يدعو الله تبارك وتعالى لابد له من الايه من البصيره البصيره يبصر بها الحق يفرق بها بين الحق والباطل ولها اسباب نذكرها ان شاء الله قال ومنها ان من دلائل حسن التوحيد انه تنزيه لله تعالى عن المسبه التوحيد لما الشرك لما تثبت شريكه لله تبارك وتعالى هذا فيه سب لله وبلد يعني الملوك في الدنيا والرعاء والاغنياء بيعدون ان الشركه نوع من انواع الايه النقص يعني هو هيشارك غيره ليه اللي اذا كان محتاج اليه اما في مال او في جاه ومنصب يحمس مثلا هذه الشركه والا فلو كان مستكفيا بماله ومنصبه وجاهه لا يحتاج لايه الى احد فاللي بيجعل ليه تبركه على شريك تنقصن الله عز وجل سب الله كانو نسب الله عز وجل الى المفس الى الفقر الى العجز الى غير ذلك من المعاني الباطنه لذلك لما بيقول التوحيد فيه تعظيم لله تبارك وتعالى تنزيه لله عن هذا السب وهذا الايه وهذا التنقص قال ومنها ان من قبح الشرك كونه مثبتا لله تعالى مسبا في سب وشتم الله عز وجل ومنها ابعاد المسلم عن المشركين لا يصلي منهم ولا لن يشرك كلها امور لازمه ان العبد ياتي التوحيد يكفر بالطاغوت ويشتم بالشرك وفي بعد ذلك يعادي ويوالي في الله تبارك وتعالى يوالي الله ورسوله والمؤمنين ويعادي الشرك واهله ويعادي الشرك واهله لا يكفي في العبد فقط هو يتبرأ من الشرك لابد ان يتبرأ من الشرك وايه واهله وما انا من المشركين هذه لازمه في دعاء الله تبارك وتعالى ان العبد يتبرأ من المشركين هي الايه فيها فوائد يعني فوائد جميله في باب الدعاء لله تبارك وتعالى منها على سبيل المثال كل هذه سبيلي ولم يقل سبيلي دل على ان دعوه النبي عليه الصلاه والسلام اا سبيل واحد ففيه توحيد الطريق الى الله تبارك وتعالى يبقى الدعوه الى تبارك وتعالى ينبغي ان تكون في طريق واحد ولا يعني ذلك لا يعني ان السبيل سبيل واحد والطريق طريق واحد هو الغاء الاختلاف فالاختلاف وارد ورد ان السلف اختلفوا اختلف بعضهم مع بعض ولكن هناك من الاختلاف ما معه تتعدد السبل تتعدد السبل وهناك من الاختلاف الذي يسع السائرين في هذا الطريق محبرة كنا الآن مثلا لو أنت مثلا تسير بسيارتك على طريق سريع هذا الطريق واسع ومكسم إليه الى حارات هو طريق واحد ولك مقسم الى حارات يعني حسب الايه حسب السرعه كذلك هذا الطريق لا يعني توحيد هذا الطريق وانه لا سبيل غيره انه لا يوجد فيه اختلاف لا هناك نوع من الاختلاف قد يكون خلاف تنوع وهذا موجود بكثره وينبغي استثمار هذا النوع من الاختلاف وهناك اختلاف ضد اختلاف طرد بمعنى يعني في اكثر من قول في مساله في مساله معينه اصواف فيها قول واحد وهذا الاختلاف إن لم يعارض نصا من كتابنا او سنه او اجماعا قديما او قياسا جليا هذا يسمى خلاف سائر خلاف ايه سائر بمعنى ان وقع مثله كثير على عهد الصحابه رضي الله عنهم ومع السلف ولكن احتمل بعضهم بعضا ولا يعني وجود هذا النوع من الاختلاف الخلاف السائغ الذي لا يخالف النص الواضح الجلي من الكتاب او من السنه او الاجماع او كاس الجلي لا يعني وجود هذا الخلاف ان الطريق ان الطرق متعوا طريق واحد ولكن ليس هذا الخلاف ورد وله اسباب منها اسباب قدريه لا يمكن رفعها اختلاف الافهام والبيئات وطرق التعلم وغير ذلك اما الذي يصادم النص من الايه او الحديث او الاجماع القديم او القياس الجلي فهذا خلاف غير سائر هذا الخلاف هو الذي معه تتعدد الايه تتعدد الطرق يقول ان الطرق او السبل ايه متعدده لا سيما اذا كثر هذا الخلاف ااا كل هذا السبيل أدعو إلى الله أدعو إلى الله إذا دعوة إلى الله تبارك وتعالى دعوة ربانية الدعوية بغي أن تكون دعوة ربانية ندعو إلى الله لا ندعو إلى شيء سواه تكون ربانية في أصلها ومصدرها ربانية في وسائلها ومناهجها تكون ربانية في غاياتها وأهدافها سفت allá إذا دعوة ربانية دعوة ربانية في المصدر المصدر الذي نتبعه بمعنى لا نتبع الا الوحي الا الايه الوحي كتابا وسنه وما دل عليه الوحي من الاجماع والقياس واضح كده بدائيه ربانيه المصدر ربانيه الايه المصدر ربانيه المنهج والوسائل فلا بد ان تكون الوسائل مشروعه مسائل الوسائل في دعوه الله تبارك وتعالى ينبغي ان تكون مشروعه كمشروعيه الايه الاهداف والهدف ربانيه الهدف والغايه بان يكون غايه الدعاء لله تبارك وتعالى ان يصل الى رضوان الله عز وجل في الدنيا وفي الاخره على بصيره اهميه البصيره في دعاء الله تبارك وتعالى قلنا البصيره بحلوها في القلب ونسبتها للقلب كنسبه البصر للايه للعين كانها نور يقذفه الله تبارك وتعالى في قلوب الداعين اليه يفركون به بي بين الحق والباطل طب هل توتر لكل احد لا لها اسباب من اعظم اسبابها هي العلم يبقى وسائل تحقيق البصيره منها العلم العلم عن الله تبارك وتعالى عن النبي عليه الصلاه والسلام منها قراءه القران وتدبره منها غض البصر منها مرافقه الصالحين يعني اسباب كثيره للعبد اذا ما اتى بها فيرجى له ان يعطى بصيره من الله تبارك وتعالى انا ومن اتبعاني هنا اهميه للاتباع دي كلها ركائز واساسيات في الدعوه لله تبارك وتعالى اللي هي توحيد السبيل وربانيه الدعوه البصيره في الدعوه لله تبارك وتعالى ومن اتبعاني للاتباع هذا السرير الواحد ينبغي ان يتبع فيه العبد النبي صلى الله عليه وسلم ف عنوان الصحه في هذا الطريق هو اتباع النبي عليه الصلاه والسلام في كل صغير وكبير في الظاهر والباطن وفي كل شيء وسبحان الله وما انا من المشركين دي اهميه التوحيد في دعوه الله تبارك وتعالى والبعد عن الشرك كان هذا ما تعلق بالايه الاولى او الايه الوحيده في هذا الباب اما عن الحديث الاول هو حديث ابن عباس رضي الله عنه قال لما بعث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادتها لا اله الا الله وفي روايه الى ان وحدوا الله فاذا هم فينهم اطاعوك لذلك يعني في الصحيحي فاذا هم عرفوا الله فاذا هم اطاعوك لذلك ولفظ اخر اذا هم ايه عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فإن مطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من أغنياءهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وقرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجبا مناسبه الحديث للباب ابن عمر سلام أرسل معاذ الى اليم هيعمل ايه يدعو الى الله يبقى معاذ ذهب الى اليمن داعيا الى الله تبارك وتعالى فقال فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله يبقى الدعوه الى توحيد الله تبارك وتعالى هو اول ما ينبغي ان يبدا به ويبدا بها وينتقل منها ومعها الى غيره هنا بعض الناس يقول لك نبدا بالتوحيد وبعدين نخلص توحيده ونخش على الايه على غيره لا احنا بنقول نبدا بالتوحيد ولنتقل به منه ومعه الى غيره لماذا لان التوحيد ده ينتهي يعني صلاتك وصيامك واذكارك كلها داخله في الايه في التوحيد داخله في توحيد الله تبارك وتعالى ده الشاهد من حديث معاذ بن جابر رضي الله عنه المجاهد للدعوه الى توحيد الاله لله اول الايه اول ما ينبغي على داعي ان يدعو به نشوف بقى الشيخ عبد الرحمن الفوائد اللي ذكرها على هذا الحديث قال قال الحافظ كان بعث معاذ اليمن سنه 12 انه سواخر عهد النبي عليه الصلاه يعني هذا الامر فواخر عهده يعني لا ينسخ يعني هذا امر لا ينسخ قال شيخ الاسلام رحمه الله من فضائل معاذ رضي الله عنه وسلم بعثه الى اليمن مبلغا عنه مفتوا متفقها ومفقهيا ومعلما وحكيما دي من فضائل معاذ احنا خدناه في الباب الاول فضائل كثير لما رضى وسلم خلفوه على ليه على الداد بالفضائل المعاذ سلم باعثه الى اليمن وقال الحافظ قولوا إنك قول انك تاتي قوم من اهل الكتاب اهل الكتاب اللي هم اليهود ولا ايه والنصارى ان اليمن كانت على خلاف العرب يعني ما خلاف جزيره العرب يغلب عليها الايه اليهود والنصارى اكثر من المشركين اما جزيره العرب بيغلب عليها المشركين اكثر من الايه يغلب عليها المشركون اكثر من اهل الكتاب نجرا وتخيل بقى ان بقى سلام يعني اكثر من واجهوا في الجزيره العربيه كانوا ايه كانوا مشركين يعبدون الاصنام بعضهم يعبد الشمس بعضهم يعبد القمر دعاهم اول ما دعاهم واستمر معهم بدعوه الايه التوحيد ولما ارسل معاذ الى اليمن الى اهل الكتاب دعاهم برده للايه الى التوحيد فهذه الدعوه لا تختلف بين اليهود ولا المصريين ولا المجوس ولا الايه ولا المش قال النبي عليه الصلاه والسلام يعني اخبره انك تاتي قوم من اهل الكتاب لماذا ليتهيئ يبقى ينبغي العبد لما يقدم على امر انه يجهز نفسه لهذا الامر واحد رايح خدبه لابد ان هو ايه يحضره واحد رايح يدرس لابد ان هو يحضر الايه ايه لي الدرس هذا من هدي النبي عليه الصلاه والسلام اخبرت اتكم اهل الكتاب يعني ايه اهل الكتاب يعني يهود ونصارى يعني لهم اعتقادات معينه لهم طريقه معينه يبقى لازم انك تعلمها علشان تعرف الرد عليها وكيف ايه وكيف تدني قال الحافظ هي كانت توطئه للوصيه لجمع همته عليها قوله فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله شهدا رفع لانه اسم يكن مؤخر واول خبروها مقدم ويوجد العكس يعني اجس تقول فليكن اولا ما تدعو عليه شهادته ويجدا تقول فليكن اوله مدعو عليه شهادته تمشي كده تمشي كده اا قوله هو في روايه الى ان واحد منهم وفي لفظ الى شهاده ان لا اله الا الله كان احنا توحيد الله يساوي ايه شهاده لا اله الا الله احنا نبهنا على هذا ال فائده وتنبيه في اول ما دخلنا خالص قلنا ان التوحيد كمصطلح تطور لما تتبع هذا اللفظ في الكتاب والسنه هتجد في الغالب يراد به الايه النطق بكلمه الايه الشهاده النطق بالايه بالشهاده مش هتجد المصدر هو التوحيد هكذا قيل لا وحد الله تبارك وتعالى وبعد ذلك تطور هما تطور غالب استعمال اهل العلم له على الاسماء والصفات لما يقولوا مثلا التوحيد لابن خزيمه وابن منده يقصد به الايه الاسماء والصفات وبعدين احنا في في اواخر في هذه الاعصار المتاخره يعني غالب هذا التوحيد على مسائل توحيد الايه الالهيه توحيد العباده والشرك فيه واضح كده فده كله يقول لك ان ده يعني مصطلح او او تقسيم او امر اصطلاحي ليس ايه ليس شرعي ليس شرعي يبقى اذا يوحد الله تساوي ايه تساوي شهاده ان لا اله الا الله ماشي قلت سبحانه الرحمن لا بد في شهاده ان لا اله الا الله من سبعه شروط لا تنفع قائلاها الا باجتماعها احدها العلم المنافي للجهل الثاني اليقين المنافي للشك الثالث اليقين القبول المنافي للرد الرابع الانقياد المنافي للترك الخامس الاخلاص المنافي للشرك السادس الصدق المنافي للكذب السابع المحبه المنافيه لضدهن ده ما اصطلح على تسميته بشروط لا اله الا الله ولن تعدم في اي كتاب يعنى يهتم بالتوحيد الا يذكر هذه الايه هذا الشر فها نقف معها وقفه لنبين المقصود منها وننبه على بعض اللبس والخطا في الفهم اللي بيحدث في هذا اا شروط لا اله الا الله بنقول اولا داله الادله من الكتاب والسنه واجماع اهل العلم بال وصار معلومه من الدين بالضروره كما ذكر ابن رجب وغيره ان من اراد الاسلام يكتفى منه بالنطق بالشهادتين من اراد الاسلام يكتفى منه بالنطق بالشهادتين ويحمل امره على السلامه وتوكل السرائر الى الله تبارك وتعالى ده اللي احنا بنسميه الاسلام الحكمي اسلام ايه حكمي يحكم للعبد بالاسلام في الدنيا اذا ما نطق الشهادتين والادله على ذلك كثيره منها مثلا امرته ان يقاتل الناس حتى يقول او حتى يشهد لا اله الا الله وحديث اسامه لما قاتل الرجل الذي قال اليه ما قال اقتلته بعد ما قال اليه لا اله الا الله ولادله متواتره ابن رجب يقول ومن المعلوم بالضروره من الدين بالضروره ان سلم كان يقبل من كل من جاءه يرد الاسلام لا اله الا الله ولا يطلب منه غير ذلك ماشي كده يبقى اسلام الحكم ان يحكم له بالاسلام بمعنى يعني يترتب على ذلك عصمه هذا الشخص العصمه في المال والدم والعرض ثبوت هذه العصمه يقوم بالنطق بالايه بالشهادتين ده بنسميه الاسلام الحكم الاسلام الايه الحكم هذا في الدنيا ولكن هذه العصمه عصمه الدم والمال والعرض ثبتت بالنطق بالشهادتين ولكن استمرارها على الدوام له شروط يعني ذكرها العين مثلا بقوله عليه الصلاه والسلام لا يحل دم امرئ مسلم الا بحد ثلاث السيف الزاني والنفس بالنس و تارك لدينه المفارق للجماعه فهل نقول ان السيف الزاني كفر لا هو ثبت له العصمه ولكن هذا العصم حتى تستمر معه ويستمر معصوما لابد ان يلتزم باحكام الاسلام ينشئ من المحرمات ينشئ من الكبائر يلتزم بالفرائض طيب لو فعل افعالا وضع لها الشرع حدودا كالقتل يبقى يهدر دمه يعني يستحق القتل بضوابطه الشرعيه بقى ايه المعروف زي السريب الزاني والقاطع والمرتد هؤلاء يستحقون الايه القتل يستحقون ايه القتل. القتل يبقى العصمه هنا لا تستمر الا بايه الا مع هذه بالالتزام احكام الشرب التزام احكام الشرب في الاخره عند الله تبارك وتعالى فطبعا ده الامر مبني على ايه على ان هناك في باطن وظاهر فاحنا امرنا ان ننقب من الناس اللي الظاهر والعلانيه وان نكلا السرائر البواطن الى الله تبارك وسلم قال اني لم امر ان أم انقب عن قلوب الايه عن قلوب الناس ولا ان اشق عن صدري في الاخره هنحاسب امام الله تبارك وتعالى يعلم الظاهر ويعلم الايه ويعلم الباطن ففي يوم القيامه بنقول هناك اسلام منتفع به منتفع به يوم الايه يوم القيامه ف احيانا ممكن الانسان ينطق لا اله الا الله ولكن في باطنه اضمر الكفر كالمنافقين وانت لم يظهر لك من حاله ما يبين ذلك لا تستطيع الا ان تحكموا بالايه الا بالاسلام واضح كده ولكن يوم القيامه عند الله تبارك وتعالى هذا الاسلام الذي كان معه في الدنيا وكان معه الكفر لا ينفعه يوم الايه يوم القيامه يبقى في عندنا يوم القيامه في حاجه اسمها الانتفاع بالاسلام الانتفاع بالايه بهذا الانتفاع يوم القيامه في منه حد ادنى حد ادنى وحد ايه اعلى الحد الادنى اللي احنا بنسميه اصل الايمان اصل الايه الايمان اللي هو النبي عليه السلام ذكر في صاحبي مثلا من قال لا اله الا الله انجهته يوم من الظهر او في لفظ نفعته يوم من الظهر اصابه قبل ذلك ما ايه ما اصابه يبقى هذا الذي اتى بلا اله الا الله ومعها بعض الامور الاخرى اللي هي من اصل الايمان هذا تنفعه يوم من الايه يوما من الظهر احنا ذكرنا قبل ذلك يعني بدرسين او اكثر جمع اهل العلم للنصوص اللي فيها ذكر فضل لا اله الا الله ونصوص اخرى اللي فيها ذكر الوعيد على من فعل ذنب معين أو معصي معين وقال نخلص الكلام كلام ابن تيمية رحمه الله اللي ذكره أن فضائل هذه الكلمة كلمة التوحيد لمن قالها لمن قالها وأتى بشروطها وأتى بإيه بشروطها ومات على ذنبه ومات على ذنبه لذلك أهل العلم يذكرون الشروط لا إله لله التي ينتفع بها قائلها يوم القيامه يبقى احنا عايزين ننتبه مع بعض كده اول تنبيه انه قال هنا لا تنفع قائلها لابد ان نعلم تنفع قائلها يوم الايه يوم القيامه يبقى نفع هنا نفع ايه اخروي نفع اخروي والا فانتفاع الشخص بلي لا اله الا الله في الدنيا هيكون بمجرد ان ينطق لا اله الا الله ويلتزم احكام الايه احكام الاسلام ملتزم احكام الاسلام ثم قال لابد في شكل لا اله الا الله من سبعه شروط من سبعه شروط وتقيد هذه الشروط بانها سبعه يعني ده على سبيل الايه كانك مثلا تقول ان دي اهم الايه هذه اهم الشروط او هذه أنا اكثر الشروط تاثيرا مثلا ولكن بما لا شك فيه ان هناك شروطا اخرى يعني لم يذكرها المصنف هنا وهي داخلة في شروط لا اله الا الله فنضع ضابط ضابط لهذه المساله بحيث ان احنا نعرف احنا قلنا ان في حاجه اسمها اصل الايمان لابد منه ان العبد ينجو من الخلود فن در ينجم الخروج في الايه في النار اصل الايمان هذا يتركم من الالات اولا النطق بالشهادتين ماشي كده النطق بالشهادتين كما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله بان تارك النطق بالشهادتين مع القدره عليهما كافر في الدنيا والاخره وهذا الكلام تلمحه العلم ودلت عليه النصوص واجمع عليه اهل العلم اول حاجه عندنا فصل لمن ايه النطق بلا اله الا الله الامر الثاني اللي هو الاعتقاد ان يعتقد صحه هذا الامر وصحه هذا الدين يبقى ده, ده الاعتقاد واللي اهل العلم بيسموه قول القلب بيسموه قول الايه القلب هو الاعتقاد الامر الثالث هو أصل أعمال القلوب الواجدة أصل أعمال القلوب الواجدة أعمال القلوب كمحبة الله تبارك وتعالى والخوف من الله والتوكل على الله تبارك وتعالى والرجاء الصبر دوك الله ما نسميه أعمال إيه أعمال قلوب وفي بعضها واجب وبعضها إيه مستحب فبيلقول أعمال قلوب الواجبة أصلها لواجب شرط او ركن في اصل الايمان يبقى عشان العبد ينجو من حرص النار لابد ينطق لا اله الا الله ويكون عنده اعتقاد وفي نفس الوقت يكون عنده اصل اعمال الايه في القلوب يعني عنده اصل الخوف اصل محبه الله تبارك وتعالى اصل التوكل على الله عز وجل اصل الصدق الى اخر هذه الامور وكلمه الاصل هنا احنا بنقول اقل ما يتصور وجوده ينجو به العبد زي الحديث كده الحديث في الشفاعة اللي احنا ذكرناه قبل ذلك أخرجه من كان في قلبه أدنى أدنى مسكال زر يقول لك في الشفاعة يخرج الليل العصار من كان في قلبه مسكال زر من إيمان مسكال شعير وهكذا لغاية ما يصل يقول أدنى أدنى أدنى مسكال زر يعني أمور لا يطلع عليه الا الله تبارك وتعالى يعني امور بموازين الايه مساقيل الذر واضح كده ده اللي احنا مسمينه اصل الايمان ينجو به العبد يوم القيامه وفي امور فيها خلاف بين اهل العلم اللي هي مبان الاسلام الاربعه الصلاه والصوم والزكاه والحج ففي طوف من العلم يعدونها من اصل الايمان يعدونها من الاصل الايه الايمان والخلاف فيها خلاف سائر فيها خلاف سائر مع الجمهور راجح والله اعلم كما هو قول جمهور اهل العلم وجماهيرهم واكثرهم على ان هذه الامور يعني هي من الايمان ومن اركانه ودعائمه ولكنها ليست من اصل الايه اللي هي داخله فيه واضح كده واشهر هذه الامور اللي هو الخلاف في ترك الصلاه كافر ولا الكافر ف لماذا اللي بكفر تارك الصلاه لان عنده الصلاه من اصل الايه من اصل الايمان من اصل الايمان وحنطه وطبعا احنا بنقول ان الصلاه كما صح فيها ان ان تركها كفر وتسمى كذلك ولكن المقصود بقى كفر اكبر وكفر ازهر جمهور أهل العلم على انها كفر ازهر وليس الكفر الاكبر بيخرج العبد من المله المساله ده فيها بحث طويل اليسه محل الله ولكن احنا بن ايه بنقول ان الخلاف في هذه المبال الاربعه صلاه وصوم وزكوه وحج ده خلاف ايه سائر بمعنى لا يحق لاحد مش يحق احد اي مكان ان ينقل خلاف فيها ويجعله خلافا غير سائر اذا ليس من حق احد ان يجعل خلاف فيها خلاف ان ايه غير سائر بمعنى ايه اهلا بتجد بعض الناس يشتط في هذه المسائل مثلا مساله كفر تارك الصلاه ها احنا بنذكر ضوابط انا حضرتك انا بنقش المساله والترجيح اللي بتكلم ضوابط المسائل بنقول ان المساله فيها خلاف سائر بمعنى ايه بمعنى اللي بيكفر تارك الصلاه ما يتتهمش اللي بقال له يكفر تارك الصلاه بانه مرج ولا متهاون في الشرع وفي نفس الوقت لو بيكفرش ما يتتهمش اللي بيكفر تارك الصلاه بانه خارجي والخوارج مكفراتي لا ده غلو وده شطط بعد عن هذا السلف يعني هتجد ان احمد بن حنبل عامله كام روايه في تكفير تارك الصلاه اربع وخمس روايات مش كده والشافعي ذهب ومالك وابو حنيفه ذهبوا الى عدم تكفير طرف الصلاه هل كان مالك وابو حنيفه والشافعي من المرجئه وهل كان احمد في يعني ثلاثه اربع اقوال من اقواله من المرجئه او في قول من اقوال من الخوارج كله ده ما بنسميه شطط وغلو في المسائل تعتقد ما تعتقد حسب ما تتضح او يترجح لديك من الدليل لا باس به زي ولكن لا ينبغي ولا حق الاحد الباغي والتعدي على الاخرين تضع المساله في نصابها تضع المساله فين في, في نصابها ده اللي احنا ايه بنشدد عليه بنشدد عليه اما مساله بقى انك تكفر ومتكفروش ده مساله حسب بقى شيخك ومذهبك ورايك ودليلك في المساله واضح كده بس بنبهك برده دوما ان ان كلام جماهير العلم سلفا وخلفا على عدم تكفير تارك الصلاه كفرا اكبر هو كافر من نص الحديث ولكن كفر ايه كفر اصلا واضح كده ولا تسريب على من راى كفر تارك الصلاه دي مساله ايه مش مش موضوعنا الان المهم انا عايز اوصل لك ان اصل الايمان بالاتفاق هو نطق بالشهادتين والاعتقاد واصل اعمال القلوب الواجبه هذا لو نزع فيها احد اركان الايمان الاربعه اركان الاسلام الاربعه فيها نزاع فيها ايه نزاع بنسميه خلاف سائر يعني ايه سائر يعني يسوق فيه الخلاف مش معنى انا انطق بالتشافي يعني كما احب لا حسب الدليل ولكن ان الخلاف سائد بنراعي فيه ادب الخلاف عدم التعدي عدم البغي اتهام المؤخرين الاخرين بالتقصير الاعمال الخلاف بقى لترك المماله اربعه لا يختلف القول فيها عن السلف في عدم تكفيره ايه في عدم تكفيره تاركه واضح كده ده اصل الايمان والمكوشات اصل اعمال القلوب والاعتقاد اللي هو قول الايه قول قول مع اثبات الخلاف في المباني الايه في المباني الاربعه لذلك القول اللي بعض الناس انتم متشوفين تسمعوه يعني مساله الايه تارك الاعمال اول اعمال هي ركن في الايمان ولا مش ركن في الايمان هذا الكلام واحنا بيننا على هذا التنبيه من قبل ينبغي في بناء الاحكام الشرعيه لاعتماد على الفاظ الشرع على الفاظ الايه الشرع انا اقول من ترك النطق بلا اله الا الله واحد كافر وصدق بهذا الدين واعتقد فيه ويحب وترك النطق بالشهادتين اقول كافر ليه نص الحديث امرت ان قاتل الناس حتى ايه يقول لا اله الا الله وحديث ابو طالب انا ابو طالب كان يحب النبي على السلام وبينصر ويعتقد صدقه يعني حقق اصول الايمان ما عدا الايه النطق وله البيت اللي بقى الشعر المشهور ولقد علمتم بان دين محمد من خير اديان البريه دين ولولا خوف الملامه لوجدتني به سمحا مبين فذهب كل يا عامله الى الله فابى ان يقوله فابى ان يقوله يبقى اذا النصيحه دايما في المستهذيل الامور ان هي اولا تعطى حجمها الطبيعي خد صدر من حجمها الامر الثاني دايما في الاحكام الشرعيه تبني الاحكام الشرعيه على الالفاظ الايه على الالفاظ الشرعيه يعني كلمه العمل كلمه العمل هذه يعني لما تيجي تتبعها في الكتاب والسنه وخد بالك لن تجداها تدل مثلا على الايه على مثلا يعني ليس لها طريقه مستقيمه في الدلاله على شيء معين واخد بالك يعني في في غالب الاحمه ممكن تجد ان العمل الصالح في الكتاب والسنه بينصرف في ظاهره الى الاعمال الصالحه اللي هي اعمال الايه اعمال الجوارح اعمال الايه الجوارح طب هل تطلق مثلا على اعمال القلوب على المحبه والخوف والرجاء و و يعني ما تجد في الكتاب والسنه لم تطلق على ذلك واخد بالك انما لما اتكلم عن محبه الله ده اتكلم عليها نصا عن على الخوف من الله اتكلم عن الخوف من الله التوكل اتكلم عن التوكل ولكن الصلاح اهل علم بعد ذلك وتصالح وصار عرف والصلاح مستخدم عندهم ان العمل فيه عمل قلب وفي عمل الايه اللسان وفي عمل الجوارب فصار هذا التقسيم تقسيما ايه الصلاحيه ليس تقسيما الايه الشرعيه لذلك ما قبل احكام الشرعيه لابد بقى من فصل نرود نفصص في المساله كده ونفصص ليها لغايه ما نوصل للافاض الشرايه المستعمله في الشحن واضح كده يبقى ده مذهب اهل العلم واللي بيحكيه المحققون فاتجي هذا كلام من متمين مقيم نراجعه وهل العلم يعني حتى الشيخ البراق الفتوى بتاعته فتو في الايمان فصل هذا التفصيل واخد بالك وهذا ما يلزم انك تعرف هذا الايه التفصيل وحدود الخلاف وحدود الخلاف نرجع لايه الموضوع ده تاني ان عندنا اصل الايمان قول لله لاعتقاد واصل اعمال القلوب الايه اصل اعمال القلوب الواجبة شرط لله لله اللي بذكره العلم العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والاخلاص والمحبة ده كلها ايه هي كلها في الغالب اعمال اعمال قلبي فعايز اصلا المكان ده كله للطابط بنقول ان اعمال القلوب الواجبه اصلها شرط او ركن في اصل الايمان او ممكن تسميها شرط في ايه في لا اله الا الله واضح كده يبقى نقول اصل اعمال القلوب الواجبه هي شرط او ركن اوه بالك في اصل الايمان او ممكن تقول هي شرط من شروط لا اله الا الله وكذلك النطق بلا اله الا الله شرط في لا اله الا الله يعني حتى تنتفع بها يوم القيامه لابد انك ايه تنطق بها واضح يبقى اذا ذكروا شروط سبعه لا اله الا الله هذه على سبيل الايه ان دي اهم هذه الشروط مثلا ولكن الصحيح نقول نعمله قلوب الواجبه يعني مثلا نتذكر هذه السبعه طب التوكل هو شرط في لا اله الا الله ولا لا شرط في لا إله الله. قال الله تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمني من لم يتوكل على الله بالكلية فليس بمؤمن السلطة وكل عبارة عن إيه كما كنا قبل ذلك أولا علم أنك تعلم أن الله الذي يدهي الأمر كله والمالك للأمر هو النافع الضر الخافض الرافع المعطي المانع يعني إيه ما شاء الله كلمه ما شاء لم يكن وتعتمد بقلبك على الله لما تنتفي هذه الامور من القلب بالكليه يعني انتفى التوكل يبقى كده العبد ايه يعني كده انتفى من عنده شرط وشروط لا اله الا الله مو عندك الخوف من الله تبارك وتعالى لو تخيلنا ان انسان قال لا اله الا الله ولا يخاف الله قط ما خافش من ربنا خالص ما عندوش حتى ولا ذره هل هذا يكون مؤمنا كليا يبقى اذا الضابط ونبقول ان اعمال القلوب الواجبه اصلها يعني اقل ما يتصور منها واحنا هنضرب عليها امثله بعد ذلك هو شرط او ركن في اصل الايمان وممكن نسميه ايه شروط لا اله الا الله بالاضافه مثلا النطق لا اله الا الله دي كلها لا شروط لا اله الا الله هذه الشروط كلها من اعمال القلوب ما عدا النطق بالايه بشهادتين ولما كانت هي من اعمال القلوب يعني في الباطن ولا اطلاع على احد عليها الا اذا صرح صاحبها انبنى على ذلك قولنا ان الانتفاع بها يكون يوم الايه يوم القيامه انتفاع اخره الامر بعد ذلك ان هذه من الايمان هي من الايمان واحنا نعلم ان الايمان يزيد وايه وينقص وهذه الشروط تزيد وتنقص بمعنى ان منها اصل يعني اقل شيء ومنها واجب ومنها مستحب ايه المطلوب منها في شغل ايه لله الله اصله اللي هو اقل مما من تصور منه وكل حاجه بحسبها وهنضرب على كل حاجه ايه مثل بعد الاداء a الحمد لله والصلاه والسلام على الله فشروط لا اله الا الله ذكر مصنف منا 97 واحنا ذكرنا الضابط في ذلك وقلنا ان اصل اعمال القلوب الواجبه هي اصلا في اصل الايمان بكل في اصل الايمان وشرط فيه وكذلك ايضا نطق ب الشهادتين وقلنا ان السبعه ديت يعني لا يفهم منها الحصر بل شروط لا اله الا الله اكثر من ذلك والادله تقول له على الجهل اول هذه الشروط اللي ذكرها لنا المصنف قال العلم المنافي للجهل العلم المنافي للجهل احنا طبعا قلنا ان هذه الامور من الايمان تزيد وتنقص يعني فيها اصل وفيها واجب وفيها كمال مستحب ايه المطلوب منها كشرط ليله لله؟ نص يعني طبعا لو وجدت كامله على الواجب الكامل يعني هذا زياده من فضل ولكن بيقول اللي لا يتحقق بهذا الكمال هيبقى اتخلف من عنده شرط ونشوف لنا الى الله يعني يبقى كافر لا ينتفع من قيامه وخلص النار اماذا أم يقول لا المطلوب من هذه الشروط اصلها ايه اصل العلم اللي هم بسموه العلم الاجمالي العلم المجمل واخد بالك ايه العلم المجمل لا لله الله العلم الاجمالي بها هو ان العبد يعلم انه لا معبود بحق الا الله ده العلم الايه الاجمالي يعني مثلا قوم هود لما قالوا له قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذروا ونذر ما كانوا يعبدوها باونه يبقى ده معنى ايه لا اله الا الله ده المعنى الاجمالي ان يبقى عارف انه لا يعبد الا ايه الا الله تبارك وتعالى والا في العلم التفصيلي على التفصيل لا اله الا الله هيشمل الدين ايه الدين كله ما انت لا تعبد الا الله ايه بقى العباده العباده بقى من الصلاه والصوم والزكاه يعني كل الفكر بتدرسه والرقائق دي كلها من داخله في الايه في العباده داخله في العباده هل يا ترى العلم اللي هو شرط لا اله الا الله لا بد ان اعلم كل هذا لا ما لا يشتر ذلك احد لاخذ ذلك احد من العلم يبقى ايه المطلوب في العلم اصل العلم هو العلم الاجمال وقبلك انه يعلم انه لا يعبد الا الله تبارك وتعالى والعلم ينافي الايه الجهل يبقى من جهل معنى هذه الكلمه لا تنفعه وده متصور في ايه في حالات معينه زي مثلا واحد اعجمي لا يعرف اللغه العربيه واحد ما لها كده اكتب له بحروف اعجميه قول لا اله الا الله بالانجليزي كده لا اله الا الله وقال نطق هذه الكلمه وهو لا يعلم معناها باللغه العربيه ولا باللغه الانجليزيه هل تنفع يوم القيامه لا لماذا لانه لا يعلم معناها لا يعلم اي معنى الادله عليها قوله تبارك وتعالى يعني منها ايات كثيره ايات منها قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال عند مسلم من مات وهو يعلم أن لا اله الا الله دخل لي الجنه طيب ويعلم لا اله الا الله يدخل الجنه والله لو كان يعرف معناها الاجمالي طبعا مع النطق والاعتقاد وبقيت الشروط يدخل الجنه يوم من الظهر طب لو كان يعلم معناها التفصيلي وحقق بقى الكمال والشروط الاخرى يستحق الجنه لا ولي ايه ولي اهل قال الشرط الثاني اليقين المنافي للشك يبقى يعلم تبقى ده عنده يقين اليقين برضه درجات يقين ايه درجات اول اول درجات اليقين واخد بالك اللي هو زوال الشك زواله الايه واحد بيشك في هذا الدين في هذا الكلام اذا زال من عنده الشك ممكن ان هو حقق ايه اصل اليقين الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يبقى نفع عنهم الايه الريب طب هل نفي الريب والشك يستلزم كمال اليقين ليس بالضروره خد بالك وحديث النبي عليه السلام عند مسلم عن ابي هريره اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله بديه لا اله الا الله إيه؟ لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيها الا دخل الايه الجنه يبقى النبي عليه السلام مش اشترط زوال الايه زوال الشك يبقى اليقين شرط من من شروط لا اله الا الله والمطلوب كاصل اصل اليقين اللي هو زوال الايه زوال الشك اللي يكون عنده شك الشرط الثالث اللي ذكره قال القبول المنافي للرد القبول المنافي للرد اللي القبول بمعنى الايه يعني في اللغه او يعني من قرينه في الشرع بمعنى الرضا وميل النفس يبقى راضي بهذا الدين اخبارك يرضى بهذا الايه بهذا الدين ولكن القبول منافي للرد يعني كلمه الرض ديت برضه ايضا كلمه مجمل لابد فيها من الايه من التدقيق من الايه تدقيق لذلك الاباق انك تقول ايه القبول منافي للاستكبار موافقه لنص الايه قال الله تبارك وتعالى انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون طيب الذي لم يستكبر كان عنده ايه قبول لهذا الكلمه يبقى القبول الاذاقي احنا نقول ايه المنافي للايه للاستكبار واخد بالك متى يكون الكبر مخرجه من المله اذا كان في ايه في اصل الايمان تكبر عن قول لا اله الا الله اللي هي باع عقد الايمان كما قلنا في الريال في السنه حيث يمثل اشعري عند في الصحيحين فلما قال مثل ما باعسان الله به من الهدى والعلم وذكر امثله كثيره ثم قال ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به لذا كيف لم يرفع به راسا ولم يقبل هدى الله يعني المعنى ايه تكبر على هذه الايه على هذه الكلمه وايه الحديث حديث ابي بكر رضي الله عنه يعني عند احمد والبزار وصححوا لبعض وحسنوا لبعض قال من قابل مني من قابل مني يعني لم يستكبر الكلمه التي عرضت على عمي لو ابي طالب فردها فهي له نجا يبقى من قابل هذه الكلمه ولم يردها فهي له ايه نجا يبقى الرد بمعنى الايه الرد على سبيل الكبر الرد اللي هو رد قلبي على سبيل الايه على سبيل الكبر والا كلمه الرد كلمه عم يعني ممكن احمد يصليش اقول عليه ايه رد السلام واحد مثلا يعني لا جزيل الاذع عن الطريق ده في رد واخد بالك فاحنا بنقول الرد بمعنى الايه الاستكبار رد الله في القلب بمعنى الاستكبار الشرط الرابع قال الانقياد المنافي للترك الانقياد الانقياد بمعنى الايه الخضوع معنى الايه الخضوع والاذعان معنى الخضوع والاذعان وبنعمل الانقياد هي برده كلمه الانقياد تصلح كفي القلب انقياد قلبي باطن وتصلح ايضا على انقياد الايه الجوارح يعني اللي بيصلي ده انقياد لامر الله اللي بيصوم يزكي ويجاهد انقياد لامر الله هل هذا هو المطلوب لا المطلوب انقياد الايه القلب بمعنى الخضوع والاذعان او ممكن نقول رؤيه العبد في نفسه ان عليه ان يطيع الله تبارك وتعالى بينه من نفسه كده عارف تلزمه طاعه الله واضح كده قال الله تعالى ومن يسلم وجهه الى الله ومحسن فقد استمسك بالعروه الوثقى وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيره من امره ايه اللي ربنا نهاعنا في الايه ان يكون الخيره يعني ايه يكون الخيره انه يرى في نفسه انه مخير في امر الله تبارك وتعالى امر النبي عليه الصلاه والسلام ولما ذكر لفظ عن ابليس قام ايه ابليس ايه ابى طيب ما معنى اباء ابليس قال في الايه الاخرى لما امر بالسجود قال لم اكن لاسجد ده معنى الايه معنى الاباء اللي هو ضد الايه الانقياد الباطل ان هو بيقول له انا ما ينفعش اسجد لايه لادم لم اكن لاسجد شاف في نفسه وراء في نفسه انه لا يلزمه السجود لادم بناء على امر الله تبارك وتعالى وقال النبي عليه السلام لا من واحدكم تكون هواه تبعا لما يجيئته حديث في ضعف يبقى اذا الانقياد اللي نعنيه كشرط من شروط لا اله الا الله انه كاد الايه في الباطن المنافق الايه المنافي للاباء للاباء والرد متذكر قوله ابليس لم اكن لياسجي اما الانقياد بمعنى انقياد الجوارح هي يتفق عليه او ينطبق عليه ما قلناه في الاعمال ان في جزء منه في خلاف وجزء الاخر لا خلاف ايه لا خلاف فيه لذلك إبلي... ادم عليه السلام عصى وابليس عصى كفر ابليس ولم يغفر ايه ادم نيلين عيسى عليه السلام قال ايه قال ربنا ظلمنا انفسنا عامل المعصيه ويعلم في نفسه انه ايه ظلم نفسه ان هو عصى ان هو قصر انما ابليس عمل المعصيه وقال ايه لم اكن لاسجد يبقى اذا راى العبد في نفسه انه مخير في امر الله لا يلزمه امر الله هذا زوال بالانقياد لايه الباطن الشرط الخامس الاخلاص المنافي للشرك والادق ان هيقول لي خرس المنافق الايه للرياء المنافق للرياء والا ديله على ذلك كثيره من قوله تبارك وتعالى سدر الله مخلصين له الدين وعلى المعز مسلم وقال من شهد ان لا اله الا الله مخلصا من قلبه دخل الجنه وهيسعد باللي احنا خدناه ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يا ابتغى بذلك وجه الله يبقى الاخلاص المنافي للرياء اصل الاخلاص هو للرياء في قول هذه في قول هذه الكلمه الشرط السادس هو الصدق المنافي للكذب متى يكون الكذب كفرا يخرج من المله اذا قال العبد ايه في لا اله الا الله التي بها عقده الايمان وده موجود في حاله الايه المنافق المنافق يقول لا اله الا الله ولكنه يقولها كذبا ولادله على هذا الشرط كثير من قوله تبارك وتعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون وقوله تعالى من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين وحديث معاذ بن جبل صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على الله وحديث أبو راي رضي الله عنه عند أحمد شفاعاته لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وأن محمدا رسول الله يصدق لسانه قلبه وقلبه لسانه إلا شرط السابع المحبة المنافية لضضيها ومنها قوله تبارك تعالى دل على هيا الذين أمنوا ما يقوم عن دينه فسوف يأتي الله بكم ومن يحبون ما يحبونه فأنا أقول قوله هذا وستغلال لكم وإن شاء الله نأكد على هذه المعاني